فذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرين فَإِن تَهَو فَإِن اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم وَقاتِلُهُم حتىََّ لَا تَكُونَ فتْنَةُ وَيَكُونَ الدّين للِللا فَإِنِ تَهَوْ فَلَاعُ دَوَانَ إلَّا على الظَّالِمين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 إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتموا فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله